فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَلَكُوهُ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُلْقُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَطَرَى الْقَوْمُ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ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 لِنَجْعَلَ هَذَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحمرت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة في يوم إذو وقعت الواقعة وشقت السماء فهي يوم إذو وهي والملك على أرجاء أحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم قافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فَيَقُولُ هَاؤُمُ قَرَأُ كِتَابًا إِنِّي ظَلَّتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَالِيَةٌ كُلُّهُ وَشْرَبُهَا نِي وأسلفتم في الأيام القالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عنی مالية هلك عنی سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم وفي سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم، ولا طعام إلا من الغسلين، لا يأكله إلا الخاطئ.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 قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين